Definitely أغضع فأغفوك أغفغيغك مسعوب في مليل في غم ترعشوب أغيغغل عندك نور حلوب شامك سبغضع فأغفوك أغفغيغك مسعوب الحي في شدنا ليفسي نلامي سابن السغلي هذا الشرقيطي جديد فتشي دي السيدان العيشه ويا الفرحات ديري العشقيني يستعفن يجايد لأهل أهل